Book 2 33 Train Station ము బర్లి నెక్స్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది متى يسافر القطار التالي الى برلين متى يسافر القطار التالي الى برلين باريس كي نيكست ترين يپدو وندي متى يسافر القطار التالي الى باريس متى يسافر القطار التالي الى باريس لندن كي نيكست ترين يپدو وندي متى يسافر القطار التالي إلى لندن متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ وارسا के वेले ट्रेन एप्पुडु बायल देरतुंदी في اي ساعه يسافر القطار الى وارسو في اي ساعه يسافر القطار الى وارسو ستوكهوم کے ویلے ٹرین ایپپڈو بایل دیرتوندی في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم بودابستకి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست مادریدకి నాకు ఒక టికెట్ కావాలి من فضلك تذكره سفر الى مدريد من فضلك تذكره سفر الى مدريد بريك كي ناكو كتيكت كافالي <سؤال> من فضلك تذكره سفر الى براغ من فضلك تذكره سفر الى براغ برن كي ناكو كتيكت كافالي من فضلك تذكره سفر الى برن <سؤال> من فضلك تذكره سفر الى برن ترين فييناكي اپڈ چیرکونٹندی مت يصل القطار الى فيينا مت يوصل القطار الى فيينا ترين موسکوکی اپڈ چیرکونٹندی مت يصل القطار الى موسكو مت يصل القطار الى موسكو ട്രെയിൻ യംസ്റ്റർഡാം കി എപ്പഡ ചേരകുണ്ടി? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ నేను ట్రైన్ మారాలా? هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ ये प्लेटफार्म नुंडे ट्रेन बायल देरतुंदी मेन आई रसीफ युगादर अल-कितार मेन आई रसीफ युगादर अल-कितार ट्रेन लो स्लीपर लुनाया हल तुजदु अरबात नौम बिल-कितार हल तुजद अरबात नौम बिल-कितार नाक ब्रसेल्स की वन वे टिकट कावाली من فضلك تذكرة ذهاب فقط الى بروكسل من فضلك تذكرة ذهاب فقط الى بروكسل ناكو كوبنهاجن كي ريتيرن تيكت كاوالي من فضلك تذكرة ذهاب وعودة الى كوبنهاجن من فضلك تذكرة ذهاب وعودة الى كوبنهاجن سليبر لو بيرث داري انتا بكم السرير في عربه النوم بكم السرير في عربه النوم